بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت